يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله, ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع رسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل